وآت النساء ججون دبرتلاف كنا صدقاتهن مهري إساني كنا نحلة حال لبون تيسا مركانتن يوكا غمدون يوكا غاريتاتين فانطبن لكم عن شيء yo isan isini tolan Kalbi horo isani sanira furaddu jarani yo isan sitolan qalbi isanitin paquluhu hanian hala Garita tahenyan nisun. mari'an hala akasuma bodden isalle farfama Aayan tunkaitti boodandette Namni horo dubartin yachu jibbe jennan dubarti wandbartinna maakenni tunyachu jibbe jennan Duba Ayatana wa ja irra wahiddu irra hasayan Sunima Jinnan هرو دبرتي ويتمهري إساني كنن قلبين جمدان ودون جبني ودون هنچين يود برتين بريد طالب دعوة قافتنى جنان دعوة وعالمك يسجرا جري تكو بيشانسني بوروبا بو كلمتا مهري دبرتي تجري أكملت يا علي جلاني قافنن بيشانسني بقول لي ربنا كنا تدبته ونزلنا من السماء مع أنطاهورا جري بشامق الكل سمي قد يبوفني أجل أجل نمني بشامق الكل سمي أكذنبوئنك أبتدى دوائتين جرت دواء ساتها أجل أما اللي مهرد وبرتيق الكل إسي يو اسين قلبي سيتلني نعته هو إنسان إنسان خمhari إنسان إنسان ينفي أقسم دواء رجت أجل إمال الجنان فانطبنا لكم عن شيء فقلوه هني أما رئي ربين akkana ajala jatkuu Kanavu Yohoro isani irradu barti Nama hayyaman Horo garii Horo Nama gammachi sunjiru jatkuu Wala tuutu Sufaha'a Hinkennina Ya awliyaa Ijolle yuqa wallala Assufaha'a wallalto ta dirati vidubarti Ijolle daimatti Amwalakum horo teysan وروحا حقا قدن التي جعل الله لكم قياما خربين الاني يثنيف gode كيتندبتن قياما نجچون كيتندبتن نجچون كا هروق عبد الجلث كن نتيس هر كافشافته إيجاسان هر كقول الله هفتا أكثك كنگونه ورزقوهم فيها كن نافي هروق سنر را ناتي سامله يسان وقولو لهم قولا معروفة إسان جدا جد تجاري هروق عبدني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 li yulayya tama udu isan him ballagin udu hara kayfa tatasarrafa isan qodun dandahin isan mukorajir akid timuqoran Horo jannan hara gaba du ittikanna tiwani isan qodan isasani hatta idha balaghun nikaha yo isan fudagayn Yoka ka منامان احتلام أيوران يوكا وقع قدشان غير أوران يوكاني يودبترتي تاتي آدم يتلفوران يو إساني نكاه جيان فإن أنستم منهم رشدا يوكا جيلما هروكانا هرتشوني دنديان يتشا إر رهوبتن يوكا إر ربوهرتن فدفعوا إليهم هروسن كنا في جلية ماتن يرو إساني ولا تاكلوها حيناتنا فروسن اسرافا حق امل اسرافه غوتني وسنا اتباعتني وبدارا يكبروا جتني خرو جوليا تماما غادي تصيرا كناف ربك ان ارا ومن كان نمنته وليوتا جوليا تماما سنرا غنيا دريس فليستعفف خرو يتامروا فحاقبو حنياتين جونكما تموفي ناتها تورو جوليا تماما في قدسوفي ومن كان فقيرا نمن تابته واتكنقم نمو فليأكل بالمعروف حنيات أكاثب كماتهن أكاثب كمان كني هما أجري يكامن دا نمنيود لجيب فدته حفده توججتو فكين يفنمني يو تقول يومي دة تكبوثه مال فدته بيأكستي يوم كما بيجيك هي سجل الرافضه لا جول لمن لا ني ثاني نبر جره جدي tapi كنو كيسرقانا مغلقاتا اكانو ما انقرتاني دا قرات التنكيني ناجيكو وكفا بالله حسيبا رب كينا قيادا حسيبا جيكو دلقا قبروتا تيسى إسام مرمرو قيادا رب كينا للرجال للروانيف نصيب قودة جرى سببني نعيان تنطبوطي أمتة وراء ولا لطه توي دبرتي في جلتي تكون ألف يونم من دوهرة إسح هذا كثن دبرتين بعيم لهما نم عن جدنا جلتي كلنا ركننا من كبد جداني أكسيتي جاره هرم سن يرو ما كفاط راعلا كان فربين كن للرجال للرونيف نصيب قدرته جرا خرب بي ساقودي مما ترك الوالدان وان هذا أبان عيسى دي سان كيستي والاقربونا نمن انا عيسى يودو اللي اكاتا فرائض القود الربت لفكاه وللنساي دوبتيف اللي نصيبون قودت جير الرب قودي في ان دور جنايجا مما ترك الوالدان وان هذا أبان دي كيسه ولا أقربونا آنان إساني واندو أنكيس اللي دو برتين قودة مما قل منه تكاتاته أو تكوته أو كثرة قدوته نصيبا مفروضا قودة مرتاعته كإساني كنم ربي نقول وإذا حضر القسمة يولو في بكته دالا فورين دا فورين قودو مسي يودوفه قول القربى نمني كوان دال آنا دال نمني قودا قودت والمساكين يتامان أبان في مسكين يودوفن فرضوهم منو كننا في ادون قون نوا را جدا يا أوليوتا لهم إسانين يوجولين ودالاً سنت دقوتاتي قولاً معروفاً جدشاً قارئ هورون تنتي يامتي فا جداني يوقاني عذري اتهامات داجاجون هورون تنتي يامي توجولين دقوتي Jätä tiitihima, mäle, tämä se sanamme on sijoitus jettäniin arina jett kunav, kuni, odohin nassa kaminin sharam tejti, karabi ratin hi kannissa, jonamni isini kuodu isinetrufe, väde asin jettinani, porojolle ti lii famanu gora, humakistan kabinuti jätäni, udri itihimat da jettun. Dar sin tarra ti, dar sin funa kovartideivinuti, nagu